غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أَن تؤذوا الأمالات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان الامر من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 إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل ضلالا بعيدا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 الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءت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 أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله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 وضيت ويسلموا تسليما